والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذاء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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون اموالهم رياءا للناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا